زالي فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواف حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإلٍ سألني لو أعطينه ولئن استعذني لا أعيذنه من عاد لي ولياً فقد أذنته بالحرب أنت أيها المسلم في أول مراحل الدين فالدين له درجات كما أن للجنة درجات فكلما ارتقيت في درجات الدين كلما ارتقيت في مراتب الجنان فالمسلم غير المؤمن غير المحسن والولي هو الذي بلغ مرتبة الإحسان فإذا ما بلغ مرتبة الإحسان ما يستطيع أحد على وجه الأرض أن يعاديه وأن يحاربه وأن يتحدى بقول المولى تبارك وتعالى من عاد لي ولياً فقد آذنتوا بالحرب انظر إلى أعداء المسلمين الآن مليارات المسلمون ألف مليون مليار طب الأعداء يزيدون عن عن عشرة مليارات إذن أعداءنا كثر كل من عدى المسلمين أعداء بل من المسلمين من هم أعداء العلمانيون وأمثلهم إذن هؤلاء جميعا يوعدونك ولكن لن يضروك بشيء إذا كنت في حصن الولاية في حصن الولاية لا أقول الجيش الأول الميداني ولا الجيش الثاني ولا في حصن الولاية فإن تحصنت بالولاية ما استطاع عدو من الأعداء أن يهزمك أو أن يتمكن منك لذا قال تعالى ولن يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا إذا كنت مؤمنا حقا المولى تبارك وتعالى لن يجعل سبيلا لكافر عليك إذن أنه أيصر أن تبحث عن السلاح وتجيش الجيوش وتحاول أن تعد العدة وتحسن الاقتصاد وتعمل خطة خمسيه وعشرية ومئوية ولا تقوم الليل وتحقق الولاية أنه أيصر من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب اللي عليك يعني الطريق الأيسر هو أن تحصل تلك الأجهزة والمعدات والأسلحة أم أن تحقيق ولاية الله تبارك وتعالى إن كنت رقيق القلب طيب النفس تستطيع تحصيل ذلك فإن حققت الولاية لا أقول ينصرك الله في فحسب بل يجري على يديك الكرامات. وهذه يعني الوجه الثاني للمعجزات الكرامة هي الوجه الثاني للمعجزة فالمعجزات يجريها المولى تبارك وتعالى على يد رسله والكرامات يجريها الله تعالى من جنس المعجزات على يد من شاء من أولياء إذا حققت الولاية لا تتعجب أن ترى الكرامة أن ترى الكرامة وشتانة بين كرامة الأولياء وبين تخيل الشيطان فالولي الذي يقيم شرع الله في نفسه في نفسه ظاهرا وباطنا مخلصا لله تبارك وتعالى فإما حقق ذلك إذا ما حقق ذلك أتته الكرامات، وكنا نرى هذه الكرامات ونسمع عنها عند قصعة الصديق الصديق لما كان يأتيه الأضياف مهما كثروا يأكلون من قصعة واحدة ويقومون وقد شبعوا وعمر بن الخطاب لما كان يقف على المنبر وساريته أمير الجند وكاد أن يهزم والله تعالى زوى لعمر الأرض فرأى معترك الساحة ورأى المعركة وأراد أن ينصح سارية الأمير وأراد أن يجعل الجبل وراءه حتى يهزم عدوه. فقال يا سارية الجبل بين وبين سارية مئات الأمياء وعمر على المنبر في مدين كان يخطف في الناس فلما زوى الله له تعالى الأرض قال يا سارية الجبل أي إلزم الجبل فالتزم سارية الجبل وانتصر في المعركة هذه كرام سعيد جبير أحد التابعين الكبار والزهاد الصالحين العباد وكان ممن وقع في شباك الحجاج ومن من ذاق صولة الحجاج فسعيد جبير كان له ديك يوقزه لصلاة الفجر فذات يوم الديك ما صاح فلما قام سعيد وقد فاته صلاة الفجر قال ما له قطع الله صوته فما أذن بعدها أبدا فقالت له أمه لا تدعو على أحد بعد هذا كان الدك لما ما صحهوش أو مرة ما يكاكيش الصوت، قال له ما أزنش ليه ربنا يقطع صوته ما عادش الدك صيح تاني بعد كده فهم يطلق إياك تعطيتي على حد المهم جيت دور عليه مع الحجاج فأتى به الحجاج وكان سعيد من أهل الدعوات المستجابة هو ولي من الله عز وجل فالولي دعوته مستجابة كسعد بن معاذ مثلا فأتى الحجاج فقال له الحجاج أنت شقي بن كسير قال بل أنا سعيد بن جبير فقال بل أنت شقي بن كسير المهم لما أراد أن يصلبه ويعزبه قال سعيد اللهم اجعلني آخر من يقتل دي الولاية بقى ما هو ما يبقاش ولي اللي أسكان كده الموقف ده هو ويدعو لمسلمين ليس نفسه. الحالة ذيّ ممكن يوصل للولاية. طول ما الواحد أناني، يحب بشلا نفسه، خايف على مصلحته، زاهد في الآخرة، طالب بالدنيا، محتاج للولاية. ليس هالحقوق الولاية. ليك الدعوة مستجابة عشان موقف ده. شو موقف ده؟ عمله زاي؟ هيتعذب، هيقتل، هيصلب. ومع ذلك يدعو ربا ويقول إن الناس قالوا له إذع نفسك يا سعيد. أنت دعوتك مستجابة. أدعو الله عليه. فرفع عديه وقال. اللهم جعلني آخر من يقتل يعني ماذا خليش شئت الحد بعد مني بعد كذا ومات بعدها بشهر الحجاج بعد ما قتل سعيد جبيد مات الحجاج بعدها بشهر من عاد لي وليا فقد بالحرب أنه أي ان أن الواحد يحقق الولاية ولا يحاول أنه هو يجمع الأسلحة حتى يناهض أمريكا واليباء والصين وإيران وهلوم مجرم أنت قلت لي وما طلع لك حد جديد بالله عليك أنه طليل وعر وأنه الأيصر ده أيصر ولا البرلمان والأصوات والمظاهرات والسلاح والبتاع ولا. وإنت معكش لا جيش ولا دولة ولا قوة طلع تحت نفسك أنه أيصر تالي ولا يا أيصر. ركعتين بالليل كده قبيل الفجر أيصر لعل. لعل في هذه الأيام المباركة الله تعالى ينظر لك بعين رحمته مرة فتنجو تنجو. الأيام كتيرة في غير رمضان نم كيف شئ إنما في رمضان استغل الفرصة ربما لا تعود لسه شاب عنده 18 سنة ميت قبل رمضان ينفيش بيومين أول مرة يروح المصيف في حياته مات هناك أول مرة ما أدركش رمضان إحنا أدركنا رمضان قم في هذه اللحظات المباركة لعل الله تعالى يكون قد كتب لك في هذه الليلة العطق أو الولاية تمشي جدا بالشارع ويمشي بيت غذر تضرب إليك في جيبك تلاقي ألف جنيه إيه ده منين دول بلاش ألف عشر واسعة شوية بس والله وما ذلك يا رايب العزيز تلاقي خمسين جنيه كانت منسية من العيد اللي فات أمك تحطها في جيبك خذ يا ابن المضيوع بتاعك وإنت سبتها في جيبك من يوم أنسته وتغسلت نعمت غسلت قمت رايح جايب الفرخة والبتاع والخضار ورواح كرام تبدأ الكرامات تظهر بقى تبدأ تمشي تسمع آية تبكي تعيط تبدأ تنظر في الشارع ما بيش نساء في الشارع نساء راحت فين انت عليك ما بيش شايف حاجة دي كرامة دي ولاية لعل ليلة من اليالة تهجد في رمضان. في رمضان اهم من الترويح لأن التهجد فيه يتنزل المولى تبارك وتعالى يقول هل من تاب فأتوب هل من مستقفر فأقفر هل من سال فأعطيه ده فين في التهجد في التهجد من الليل لعلك تصلك في هذه الليلة أو غيرها رحمة من رحمات الله فتتغير وتتحول ويتحول مجرى حياتك مئة بالمئة قطرة من بحر جودك تملأ الدنيا لية ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولياء الصالحين وأن يتوفانا مسلمين أقول قول هذا وجزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم في رمضان